وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا أَعْرَفُوا مِنَ الْحَكِ يَقُولُونَ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَكْتُبْنَا مَعَ الشَّاقِّينَ وَمَا لَنَا وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا فَأَسَابَهُمْ غَضَبُ ٱللَّهِ بِمَا قَالُوا جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْ ابو الجحيم يا انغي وغل الذين امنوا لا تحرم وَإِذْ اِتَّمَأَ حَنَّهُ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِي زَقَقُ مُلُوهَ لَن طَيِّبًا وَتَنقُ اللهَ الَّذِي أَنْتُ لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولا كان يؤاخذكم بما كنتم ترون فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبه فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامًا سَلَاسَتَ أَيَّامِ ذَٰلِكَ كَفَّرَتْ أَيَّامَ نُكُم إِذَا حَلَفْتُمْ وَحَفِظُوا أَيَّ مَا نَكُم كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ